إذا الشمس كورت إذا الشمس جمع جرمها وذهب طوءها وإذا النجوم كدرت وإذا الكواكب تساقطت ومحي ضوءها وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال حركت من مكانها وإذا العشار عطلت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 وإذا صحف أعمال العباد نشرت ليقرأ كل واحد صحيفة أعماله وإذا السماء كشطت وإذا السماء نزعت كما ينزع الجلد عن الشاه وإذا الجحيم سعرت وإذا النار اوقدت وإذا الجنة أزلفت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 الجاريات في أفلاكها التي تغيب عند بزوغ الصبح مثل الظباء تدخل كناسها أي بيتها والليل إذا عسعس عس وأقسم بأول الليل إذا أقبل وباخره إذا أدبر والصبح إذا تنفس وأقسم بالصبح إذا بزغ نوره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 بمجنون كما تدعون بهتانا ولقد رآه بالافق المبين ولقد راى صاحبكم جبريل على صورته التي خلق عليها بافق السماء الواضح وما هو على الغيب بضنين وليس صاحبكم ببخيل عليكم يبخل أن يبلغكم ما أمر بتبليغه إليكم